فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ حورم قصورات في الخيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقطن إنس ان قذ لهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعلى قرين حسان فبأي آلاء ربك مات كذبان فظهر كسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة